الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يخشون ربهم الصدور. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلون رزقه وإليه أن يخسف بكم الأرض فإذا هي أم أمنتم في السماء ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي موجد لكم ينصركم من دون الرحمن سك رزقه بل لج في اعتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا أم سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون شَوْنَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ يُنْزَلُ الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا